أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النير هم فيها وَيَوْمَ نَحْسُرُكُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كَانَكُمْ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كَانَكُمْ أَتُمْ وَشْرَكَاءَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شَرَكَاء فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسنفت وردوا الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع ولبصار أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَلَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ لَمُّ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الظَّلَالِ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 ما يعيدكم فإنه فكون قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي الى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظننن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون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 هجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون قل رأيتم إنتيكم عذابه بياتنو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم اله وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك احق قُلِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أن لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُمْ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 أَلَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا أَوَلَا اللَّهُ أَهْدَى لَكُمْ ۚ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنَّ الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون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 وَأَتَلُوا عَلَيْهِ النَّبَاءُ نُوحٍ إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ وَتَذْكِيرٌ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ كُمْ ما لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إليه ولا تضلون فإن توليتم فما سألتكم من جري من جري إلا على الله وأمرت أن يكون من المسلمين فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُ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 وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ووتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جَئْتُم بِالسِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْبِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُدِلِّمُونَ فَمَا آمَنَ الْمُوسَى إِلَّا من قومه على خوف من فرعون وملئهم على خوف من فرعون أن وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم حَسْبُهُ عَلَيْهِمْ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 قَالَ قَدْ جَبَتِ الدَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِي الْعَوْنِ وَجُنُودِهِ بَغْيًا وَعُدْوَانًا حَتَّى إذا عند ركه قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وقصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عناياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل صدقا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 إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب لليم فلولا كانت قريتنا امنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس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 أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون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 يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدي فإنما يهتدي لنفسه, فمن اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما لنفسه إنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك وصب حتى يحكم الله وصب حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم الف را كتاب نحكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله ان لكم منه نذير وبشير